بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الصيبين الصاهرين المثالة الثانية مقدمة الواجب تحرير النزاع كل عاقل يجد من نفسه انه اذا وجب عليه شيء وكان حصول ذلك الشيء يتوقف على مقدمات فانه لا بد له من تحصيل تلك المقدمات ليتوصل المكلف الى فعل ذلك الشيء الواجب عليه بها بتلك المقدمات وهذا الأمر بهذا المقدار ليس موضعا للشك والنزاع وانما الذي وقع موضعا للشك وجرا فيه النزاع تهينا بحمد الله من بيان المساله الاولى وهي مساله إجزاء وتكلم المصنف فيها طويلا مع انه ذكر ان هذا الكتاب وضع بشكل مختصر الا انه اقام الكلام لاستحقاق البحث ذاك من البحوث المهمه ايضا في علم الاصول وبه ثمرات لطيفه وشريفه بحث مقدمه الواجب اذا وجب شيء اذا وجد شيء شرعا فهل تجيب مقدمته شرعا ايضا إذا لا اذا وجد شيء شرعا المولى قال ولله على الناس حج البيت خلاص بعد ابو شرعها المولى قال أقم الصلاة الصلاه لدلوك الخ اعلام الشرع الاصل كتب عليكم الصيام الى اخر الاوامر الشرعيه فاذا امر المولى بشيء اوجب شيئا على المكلف وكان ذلك الشيء حصوله في الخارج حصوله في الخارج موقوف على مقدمات او على مقدمه هذه المقدمه هل نحتاج, هل نحتاج ان يقول الشارع ايضا بلسانه هي واجبته أم لا اذا وجب شيء وجبت مقدماته هذا هو اصل البحث لكن قبل الدخول في اصل البحث نطرق هذا السؤال مقدمة الواجب بحثها بحث أصولي أو لا بحث فقهي من البحوث الفقهية أو من البحوث الأصولية قد يقال قد يقال مقدمة الواجب من البحوث الفقهية لا ربط لها بالاصول اصلا لماذا؟ مقدمه الواجب تقولون مقدمة الواجب واجبة أم لا الوجوه والحرمة عدم الوجوه عدم الحرمة الجوال هذه بحوث شنو؟ فقهية. فخلص بعد هذا بعد فقير بعد فقير أنتم قلتم مقدمة الواجب السؤال واجبة أم لا هو كما تقولون الخمر حرام أم لا كما تقول الحج واجب هذه كلها أبواب هذه من تلك البصور فتكون بحثا فقهيا لأن القول مقدمة الواجب واجبة كالقول الخمر حرام بلا تقبل فكما أن الخمر حرام من مختصات تحت الفقه أيضا، فهو الذي يقول ينبغي لا ينبغي يحرم يجوز كذلك هذه المسألة من ترك البغض. خبر قلت بحث فقهي يلزم سؤال آخر إذا كانت تحسن فقهيًا فلماذا ذكرها الأصوليون هنا في الأصول؟ لازم كحذف من هذا الكتاب يقول لا. ذكرت من باب الاستطراد الاصوليون كالعاده احيانا يستطردون في بعض البحوث من باب ان قلت قلت من هذا الباب وان لا في الواقع ليست من صميم بحث الاصول انما ذكرت من باب الاستطراد فقط او لا من باب المجارات فقط ليس الا المصنف يقول والحق ان هذه المساله من مباحث علم الاصول لا من مباحث علم الفقه لماذا قال إذا لانكم تريدون ادخالها في الفقه فطرحتم السؤال بطريقه فقهيه لا اطرح السؤال بطريقه اخرى شوفوا شو تصير في قيال قطولي ماذا نقول يقول قل هكذا قل هكذا إذا وجب شيء إذا وجب شيء شرعا لا تقولوا هل وجب لا قل هل يلزم هل يلزم ملذم بعد حملات ملذم بعد حملات ملذم بعد هل يلزم من وجوب الشيء شرعاً هل يلزم ماذا؟ وجوب وقد صارت ملازم بعد. إذا قمنا هل يلزم صار لازم, لازم؟ اذا لازم إذا صارت لازم دخل في بحث الملازمات العقلية والملازمات العقلية من بحوث الفقه أو الأصول من بحوث الأصول خلق لا تقولوا هل يجد؟ لا تقولوا هل يلزم اذا غيرتم صيغه السؤال تدخل في البحث الاصولي وما دام يمكن ادخال هذا البحث في الاصول فلا نرى واجب علينا ان ندخله في الفقه ما دام يمكن ما دام يمكن فهو افضل نحن نقول يمكن بل هو واقع وهي داخله في علم اصول الفقه انتهى هذا السؤال الأول لا تدوروه في الكتاب لأنه ليس أن... أن... في الكتاب أي مقدمة بحضرها لحظ أصولي أننا في الجيس المرغوث إذا هنا في يقول إذا وجبت لا طبيعي. فقهية تكون فقهية تكون أما إذا لأن يجب ولا يجب من أمور الفقه الأصول ما يقول يجب ولا يجب <تصفيق> نحن انتفتنا من أول الأصول الآن ما تسمعنا المصنف يقول واجب أو يقول غير واجب من العام الأصول ما تسمعنا أحد الأصولي قال يجب لا الأصول يبحث يثبت مطلب أصولي يربطه بالفقه بعد ذلك يعني الأصول يؤسف قواعد الفقيه ياخذ تلك القواعد يبحث فيها واضح يصير هذا السؤال الأول السؤال الثاني عرفنا أنها من المباحث الاصوليه لكن سؤال عندنا سؤال عندنا البحث هنا في التلازم العقلي لو في التلازم الشرعي يعني اطرح السؤال تقولون هل يلزم عقلا ام تقولون هل يلزم شرعا المصنف يقول نحن هنا نريد اثبات الوجوب الشرعي التلازم الشرعي والتلازم العقلي فان العاقل يدرك اذا وجب عليه شيء ويعرف ان هذا الشيء لا يحصل خارجا الا بالمقدمه العقل ماذا يحكم يقول أيتم بالمقدمه أول هذا واضح بحثنا هنا بوفي هل يلزم عقلا لا هذا ثابت عندنا كل عاقل كل عاقل يقول إذا أوجب علي المولى شيئا وأنا أعلم أن هذا الشيء المولى طلبه في الخارج وفي الخارج لا يطول إلا بهذا الشيء العقل يقول إذا المولى يطلب هذا وعقلك يعرف أن هذا موقوف على هذا فيعث بهذا حتى يحصل هذا هذا واضح المولى يقول مثلا من هذا المثل إذا المولى قال لي إذا المولى العرفي العرفي, العرفي مو الحقيقة العرفي قال لي اصعد إلى أعلى الصف صفح الداخل واحضر لي الشيء الفلاني وأنا أعرف أن المولى أوجب علي الصعود، وبعد ما كذأي أقول هل يجب نصب السلم؟ هذا أمر واضح ما حد يصير، لأن الكون على السطح موقوف على نصب السلم. ما كذأي أروح أسأل المولى، أقول له أيها المولى أنت أوجبت علي الكون على السطح، لكن هل أوجبت علي الصعود على السلم؟ يقول هذا أمر واضح. فنحن لا نتكلم في اللزوم العقلي في اللابدية لا اللابدية العقلية أمر يحكم به العقل إذا توقف حصول الواجب على حصول المكذلة لا كلامنا ليس هنا إنما كلامنا في هذا القول هل اللابدية العقلية تستلزم لابدية شرعية أم لا العقل حكم الزوج المقدمة هذا الحكم العقلي هذا الحكم العقلي باللابد هل يستلزم لا بد شرعيا أم لا بحثنا في هذا أم ما هو ليس في لا بد ليس في لا بد هي العقلي هذا بحثنا أن لا بد هي العقلي هشتل هلف السلزم لا بد هي أم لا عندما نقول حصول الواجب حصول الواجب موقوف على حصول المقدمه والعقل يحكم بهذا الاستلزام هل هذا الاستلزام يتوقف عليه استلزام شرعي ايضا ام لا فبدا المساله الثانيه واضحه فبحثنا هنا ليس في اللا ضديه العقلي ليس في اللزوم العقلي هذا امر واضح بحثنا هنا في اللابدية في اللزوم الشرعي هل اللابدية العقلية هنا لوجب المقدمة؟ العقل عندما قال تجب المقدمة عقلا لأن الواجب يتوقف حصوله عليها خب نقول هذا, هذا اللابد العقلي هل يستلزم لابد شرعي؟ ما دام العقل حكم بالوجوب للمقدمة هل يلزم أن يحكم الشرع بذلك أم لا بحثنا في هذا المقدار إذا اتضح هذا سؤال آخر أدخلتموها في الأصول سلمنا وقبلنا لكن عندنا سؤال ثالث في أي مباحث الأصول داخله لماذا هذا السؤال؟ يقول تعلمون أن مباحث الأصول طويلة عريضه مباحث الأصول قسمها الأول مباحث الألفاء. فرنا مباحث الألفاء. مباحث الألفاء موجود فيها عديد. هل الامر لفظ لفظ لفظ الامر ظاهر في الوجوب أم لا؟ لفظ النهي ظاهر في الحرمة أم لا؟ بحث ألفاء. انا بحطرب اقعدنا بحث عقليه قرانا البحث السابق قرانا بحث الاجزاء بحث عقلي نقرا بحث المقدم بحث عقلي وغير ذلك من البحث العقليه ان تم ادخلتموها في الاصول لكن في أي قسم من اقسام الاصول في المباحث اللفظيه ام في المباحث العقليه المصنف يقول لمعرفه ذلك لا بد ان نبحث عن التلازم بين الواجب ومقدمته من اي اقسام التلازم وهذا يحتاج الى بيان امر قراتموه في المنطق وكررناه سابقا ونذكره الان في المنطق في بحث الكليات الخمس المسمات لبحث إنسانه شيء قرأتم هناك أن الكليات على قسمين كليات ذاتية وكليات عربية أحسن عربية وقلنا العرضي على قسمين على عرضيه رباط واحد عرضي لازم وعرضي مفارق لازم مفارق شنو معنى اللازم حتى يتضح معنى المفارق اللازم هو الشيء الذي يمتنع انفكاكه عن, عن... عن, عن الموضوع يمتنع انفكاكه عن يمتنع انفكاكه عن الموضوع او يمتنع انفكاكه عن الموضوع مثاله مثاله الأربعة موضوع والزوجية لازم وهو لازم لا ينفق عن الموضوع ما دام عندنا أربعة فعندنا زوجين إذا تريدون إعدام الزوجية فاعدموا قبلها الأربعة إن كنتم تريدون إعدامه فأدموني قبلها تقول هكذا الإحراق والنار الحرارة والنار هذه كلها لوازم لا تنفق عن النار الحرارة والاضاءه بعد البرودة والثلج لوازم لا تنفق عن مواضيعها إذا اردنا إعدام اللازم لابد من إعدام الموضوع قبل اللازم إذا زوجي ما موجود يعني ما مواقع في الوجود واضح يصير هذا اللازم الذي لا ينفر واضح معنا المفارق بعد. يأتي ويروح مثل حمرة الوجه عند الخجل صفرة الوجه عند الخوف هذه كلها من العرضيات المفارقة تاتي وتذهب تجي وتروح فكما حصلت الحالة حصلت راحت راحت, راحت. هذا واضح طب نتكلم في اللازم واللازم ينقسم إلى قسمين لازم بين ولازم غير بين واللازم البين ينقسم إلى قسمين لازم بين بالمعنى الأخف ولازم بين بالمعنى العام. هذه الأمور كلها ذكرناها سابقا اوضحناها اللازم بالمعنى الاخص هو الذي يكفي في حصوله يكفي في حصوله تطور ملزوم صحيح فيحصل اللازم مباشره اما اللازم البين بالمعنى العام لا عملها. نحتاج الى تطور الملزوم تطور اللازم بعد وتطور المست بينهما اثنين الربع الثمانية ما أدريني؟ ما أدريني أحتاج أتطور الاثنين ومع الثمانيه بل قد أحتاج إلى الأربعة أيضا حتى أعرف أن الأربعة نصف الثمانيه اثنين نصف الأربعة ثم أعرف اثنين ربع الثمانية. <تصفيق> فنحتاج إلى عملية طويلة هم تطور ملزوم هم لا بهم نسبة نعم هذا واضح الامر هنا واضح الامر هنا خب نرجع الى اصل البحث العلاقه او التلازم بين الواجب وبين مقدمه الواجب من اي انواع التلازم اي انواع طبعه مفارقه خارج عن البحث لكن التلازم تبيننا اقسام اننا لازم بين وغير بين والبين أخص أو أعم من أي أقسام اللازم أو, أو ولد العلاقة بينهما من اللازم البين أو غير البين وعلى فرض أنها بين بين أخص لو بين أعم ما تقول؟ المصنف يقول لن أجيب ما أجيب أقول لكم قد نقول أنها قد نقول أنها لازم بين بالمعنى الاخر وقد نقول هي لازم غير بين او لازم بين بالمعنى الاعلى هذا احتمال وهذا احتمال على الاحتمال الاول تدخل في باب من ابواب الاصول على الاحتمال الثاني تدخل في باب اخر باب الأصول سلان يقول ان قلنا ان التلازمة بين الواجب وبين المقدمة ضد المثال مثال الحج والمسير الحج واجب والمسير مقدم الى الكون في مكه المكرمه للحج الصلاه والوضوء الصلاه واجب شرعي الوضوء مقدم للصلاه خب حدث التلازم بينهما بين الواجب الشرعي وبين المقدمه ان قلنا ان التلازم بينهما إن قلنا, إن قلنا هو لازم بين بالمعنى الأعام أو لازم غير بين فندخلها حينئذ في مسائل مباحث الملازمات العقليه ندخلها في مباحث العقلية تدخل لازم العقلية واضح الكلام إن قلنا أن التلازم بين الواجب وبين مقدمته من نوع التلازم غير البين يعني الخفي غير البين أو لا من نوع التلازم البين بالمعنى العام تدخل في مباحث العقل ساجأ بين وإن قلنا أن العلاقة أن التلازم بين الواجب وبين مقدمته لازم بين بالمعنى الخاص تدخل في مباحث الفاق في اصول الفقه كيف أوضح ذلك للتوضيح للتوضيح يقول اذا قلنا هي لازم بين بالمعنى الاعم او لازم غير بين تدخل في مظاهر العقليات لماذا لماذا لان قراتم في المنطق قراتم في المنطق قراتم في المنطق الدلالة الالتزامية من أي أقسام؟ من أقسام الدلالات اللفضية صحيح؟ واللفضية إما مطابقية أو تضمنية أو التزامية بحثنا فلازم يعني في الدلالة التزامية بعد فلازم التزامية هنا في البنسف فرأتم ولعل المصنف كان واضع الحاشية تحت الهامش، الشرط، الشرط في ما في المنطقة، شرط الدلالة الالتزامية بتعبير أدب، شرط حصول الدلالة الالتزامية أن يكون بين اللازم والملزوم تلازم بين بالمعنى الأخر. تذكرون؟ ذكرون وورد مثال مثال اللفظ والمعنى اللافظ اصبحت اللفظ ياضع والمعنى العلاقة التلازم بين اللفظ والمعنى تلازم بين بالمعنى الاحق فيدخل ضمن الدلاله الالتزاميه التي هي قسم من الدلاله اللفظيه واضح يصير إذا قلنا العلاقة بين عام بعد بدء خلاص الألفاظ ماكو لإدخالها في مباحث الألفاظ لماذا لأن مباحث الألفاظ يعني البحث في الديان الإلفظانية وشرط حصولها أن تكون العلاقة أو التلازم بين اللازم والملزوم علاقة بين بالمعنى وهنا فرضناها علاقة بين بالمعنى خلص بعض فخارج عن مضاف الالفاظ أي هذه اسمي تحت قد يكون تحت اللاح وقد يكون تحت العصر. نحن نقول إذا قلنا العلاقة إن قلنا حسنا طبعا المصنف اصلا ما يقول بهذا كله. لا هذا ولا, ولا. لكن يقول على فرد قلنا أن العلاقة بين الواجب الشرعي وبين مقدمته أن التلازم بينه. لأن هذا يلزم منه هذا. حتى على فرق التلازم بين عامل. بين يعني شنو يحتاج الى تطور أمور ثلاثة لازم ملزوم نسبه واذا بعده صحيح او نقول غير بين يحتاج الى لازم ملزوم نسبه واستبدال ايضا اذا قمنا هكذا فما مجال لادخال مقدمه الواجب تحت اي مبحث مبحث الالفاظ اصلا ما لكن ما بيرضى مجال مجال في البين ما موجود لان شرط ادخال مقدمه الواجب في بحث الالفاظ ان يكون التلازم بينهما تلازم بين بالمعنى لا والتلازم بين بالمعنى لا يعني نبحث عنه في الدلاله الالتزاميه وهي قسم من من الدلالات اللفظيه فبحث الفرض ما في لا كيف مباشرة غير نعم مقدمة الواجب قد نقول البحث هنا كله في التلازم في المولى مو يقول الصلاة واجبة الصلاة واجبة وأنا أعرف أن الصلاة موقوفة على الواجب المولى يقول الحج واجب وأعرف أن الكون في الحج موقف على المثير صحيح؟ هنا يعني هذا يلزم منه هذا يعني حتى أكون في مكة يلزم المجيء بالمقدمة هذا يلزم نحن قرأنا التلازم التلازم على أقسام يلزم من أي الأقسام هذا يلزم من أي الأقسام من اللازم البين أعام بين أخاص غير بين من أي اقسام التلازم المصنف يقول التلازم على اقسام ثلاث لازم بين اخف بين اعم غير بين ايها المصنف اجبنا التلازم بين الواجب والمقدمة من اي الاقسام يقول انا لا أجيب انا لا أجيب انا اقول لو فرض لو لو لو قلنا ان التلازم بينهما الواجب والمقدمه تلازم بين عام بين علي شنو يحتاج يحتاج الامر لا تبع ملزوم ولازم نسبة جيد او خير بين ملزوم لازم نسبة تبلا يحتاج اذا قلنا هذا فلا داعي فلا مجال فلا يمكن ادخال مقدمه الواجب في بحث الالفاظ لماذا نحن نقول يمكن يقول لا يمكن لماذا لا يمكن يقول لان شرط شرط شرط دخول الشيء تحت مباحث الالفاظ مباحث الالفاظ يعني شنو يعني الدلالات اللفظيه وهي ثلاثة ثلاثة تبع امام مطابقيه او تضمنيه او التزاميه ما دام نقول تلازم فليس المقصود المطابقة وليس المقصود التضمه وإنما المقصود التضامية إحنا في المنطقة قرأنا شرط حصول الدلاله الالتزاميه حصولها يتوقف على حصول شرط أن يكون بل على حصول شرطين أن يكون هناك تلازم واحد ثانياً وان يكون التلازم من نوع البين بالمعنى الاخر نحن هنا نقول على فرق كنا بين بالمعنى الاخر فبعد مؤخر اذا مؤخر مو التزاميه يعني مو لفظيه فإذا فاذا لم تدخل في المباحث اللفظيه بعد تدخل في أي مباحث عقليه بعد لو رسته وابيع الرسول لو ضحك عاقل لو ألفاظ بعد ما يمكن ادخالها في الاصول العمليه ولا في التعارف لا لو هذا لو هذا فاذا اخرجناها من هنا لا بد ان ندخلها هنا فمن زحزح عن النار فقد فار صرفه لان ما دام هو موضحكم في المكان الاخر فامرنا واضح يصير وهذا إذا قلنا العلاقة من أي نوع علاقة بين بالمعنى عام عام عام أو غير بين تدخل في مباحث العقل أما لو إذا مباحث العقل يعني ما عندنا الفاظ نقول حتى هذا اللفظ يدل يدل على هذا لا ما في لفظه معنى معه خوب وإن قلنا قول الثاني أن التلازم بين الواجب ومقدمته تلازم بين بالمعنى أخذ. اتضح الامر بعد اتضح الأمر تدخل في مباحث الفاظ مصاحف قديمه ليش لما قلنا ان مباحث الفاظ يعني دلاله التزاميه وشرط حصولها التلازم وان يكون الثلاثة بين بالمعنى الاخر ونحن نقول بين بالمعنى الاخر فرق بعد فداخل في الدلاله الالتزاميه يصير واضح يصير واضح الان هل المصنف يقول الظعره خلاف اكو خلاف بعض ادخلها في مباحث الالفاظ وبعض ادخلها في مباحث العقليات ونحن الجامع للجامع والجمع مهما امكان او لا من الطرف للجامع لا ندخلها في النقضيات محضا ولا في العقليات محضلنا ندخلها في بحث الملازمات العقلية لأن الملازمات العقلية هم تجمع بعض الألفاظ وهم تجمع بعض العقلين واضح يصير غاية ما هناك اقصى ما هناك على القول الأول على القول الأول إذا كانت العلاقه او التلازم بين عام او غير بين غايه ما هناك تكون الصغرى عفوا تكون مقدمه او الكبرى تكون الصغرى اقدم لي لمباحث مباحث الحد الالفاظ تكون صغرى بعض نقول هذا صغرى بعض مقدمة الواجبة في الصغرى وإن قلنا لا لأن ماذا نقول نقول مقدمة الواجب واجبة ظاهرة في الصغرى وكل ظاهر حجة تكون صغرى لكبرى نضاحة الحجة نقول مقدمة الواجبة واجبه واجبة كراا ظاهر هذا بالظاهر اذا واجب في الظاهر نقول كبرى وكل ظاهر هذا بختار الثالث يجي مباحه الحجج فتكون صغرى لكبرى مباحه الحجج ان قلنا لا من باحه العقل تكون الملازمه وهل بعد تكون الملازمه صغرى لكبرى مدارك الحجج نقول هكذا نقول هكذا ونقول المقدمه الواجب نقول عقلا طلات واجبة وكل واجب يلزم وجوب يلزم لزم عقل بعرفه وجوب مقدمته عقل ص نقول نقول اذا اثر هذا صغرى لكبر مباحث لكي أيضا كلمه على وجبه وكل ما وجب وجبه وجب ماذا وجبه وجبه هذا وجبه هذا المقدار, هذا المقدار وجبه واضح. هذا واضح وجبه وجبه وجبه وجبه وجبه آه نعم. فالمصنف يقول رفع لهذا يعني لا في العقل ولا في الاخر شنو لا. لا لا لا صحيح صحيح لا أنت لا ليس كل اللزوم يدخل تحت اللث لا أقوم بالالتزامات عقلي لا هذا اللزوم أن المخ نعم يعني من المدرأني لا. لا. لا الدلالة الإلتزامية من النوع البين بالمعنى الآخر فقط على الآخر ليس ليس المدخل الكبير لا هي أصدر اللي تربح لكثل من أقصام المقتد لا اللذوم الذي يكون هذا لا من أي دلاغ في محافظة اللذوم لا ينقوي تحت أي دلاغ بل. بل هو قد يكون عقلي وقد يكون لفظة إن كان بين أخاف لفظة بين أعاد عقلي بيّن ماذا؟ قال تحرير النزاع كل عاقل يجد من نفسه أنه إذا وجب عليه شيء وكان حصوله ذلك الشيء يعني مثلا الصلع الحج يتوقف على مقدمات على الوضوء أو على السير فإنه لا بد له من تحصيل تلك المقدمات هذا الكلام العاقل يقوم به ليتوصل إلى فعل ذلك الشيء بها بالمقدرة. يقولوا هذا المقدار ما كنزع. هذا كلام في العقل يحكم بهذا. وهذا الأمر بهذا المقدار ليس موضعا للشك والنزاع. ألا بدي العقلية واضحة؟ لا نزاع فيها. وإنما الذي وقع موضعا للشك وجرى فيه النزاع عند الأصوليين. هو أن هذه اللابدية العقلية للمقدمة التي لا يتم الواجب إلا بها هل يستكشف منها اللابدية الشرعية أيضاً أم لا؟ اللزوم العقلي هل يستلزم لزوم شرعي؟ او لا؟ يعني أن الواجب هل يلزم عقلاً من وجوبه شرعاً؟ يلزم ماذا؟ يلزم وجوب مقدمته شرعا أم لا أو فقل على نحو العموم كل فعل واجب عند مولاً من الموالي هل يلزم منه عقلاً وجوب مقدمته أيضاً عند ذلك المولا أم لا وبعبارة الرابعة أكثر وضوحا إن العقل لا شك يحكم بوجوب مقدمة الواجب العقل خب واضح لا نزاع هنا أي يدرك لزوم تلك المقدمة ولكن بعد هذا الإدراف واللزوم ولكن هل يحكم أيضا العقل هل يحكم أيضا باللابدية واللزوم الشرعي أم لا هل يحكم أيضا بأنها واجبة أيضا عند من أمر بها يعني الشارع عند من أمره بما يتوقف عليها يعني الشارع أم لا وعلى هذا البيان فالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرعي هي موضع البحث في هذه المسألة خب مقدمة الواجب سؤال آخر من أي قسم من المباحث الأصولية وإذا استضح ما تقدم في تحرير النزاع نستطيع أن نفهم أنه في أي قسم من أقسام المباحث الأصولية ينبغي أن تدخل هذه المسألة وتوضيح ذلك يتوقف على هذه المقدمة ان هذه الملازمه على تقدير القول بها تكون على انحاء ثلاثه اما ملازمه غير بينه واحد او ملازمه بين بالمعنى الاعم او بين بالمعنى الاخر واضح يصير خب فان كانت المصنف يقول أنا ما اخطا يقول فان كانت هذه الملازمه في نظر القائل بها نحن لا نقبل الملازمه على فرض قلنا غير بينه ان كانت غير بينه او كانت بينه بالمعنى الاعام فإثبات اللازم شنو هو اللازم وهو وجوب المقدم شرعا لا يرجع الى دلاله اللفظ ابدا واحد بعد يثبت فرضناها أعام أو غير بينه بل إثباته إنما يتوقف على حجية هذا الحكم العقلي بالملازمة وإذا تحققت هناك دلالة فهي من نوع دلالة الإشارة على صرد هناك دلالة فهذا بعد ما مقصودة من نوع دلالة الإشارة اللي قرأتها سابقا مرة في بحث سابق دلالة الإشارة اللي هاي الإشارة مو داخل في بحث الظواهر ابدا وعلى هذا يجب ان تدخل هذه المساله في بحث في بحث ولا ظواهر اذا قلنا ان الثلاثه بين اعمله وبين تركيباتهم ولا يصح إدراجها ادراجها في مباحث الالفاظ واضح لماذا لماذا؟ ما بعد نار عكس هذا كان هذه الملازمه في نظر القائل بها طبعا مو عندنا ملازمه بين بالمعنى الاخر فاثبات اللازم يكون لا محاله بالدلاله اللفظيه يا لفظيه ثلاثه مطابقيه تضمنيه وهي دلاله الالتزاميه حصرا واضح بعد لماذا واضح لماذا لأن شرط الالتزامية شنو أن يكون تلازم بين بالمعنى وقد فرضناها خاصنا والدلال الالتزامية من الظواهر التي هي حج ولعله لأجل هذا أدخلوا هذه المثألة في مباحث الألفاظ وجعلوها من مباحث الأوامر بالخصوص وهم على حق في ذلك إذا كان القائل على حق إذا كان القائل بالملادمة لا يقول بها إلا لكونها ملازمة بينة بالمعنى الأصل إذا هذا إدخالها في الألفاظ صحيح ولكن الأمر ليس كذلك إذ يمكن أن نقول أن هذه المسألة ذات جهتين قد تكون عقل وقد تكون ألفاظ باختلاف الأقوال فيها يمكن أن تدخل في مباحث الألفاظ على بعض الأقوال كما بينا الآن وفي مباحث الملازمات العقلية على البعض الآخر ما تجنب بين المخنف؟ ولأجل هذا ولأجل الجمع بين الجهتين ناسب إدخالها في الملازمات العقلية كما صنعنا نحن لأن البحث فيها على كل حال في ثقوة الملازمة أكل ماكم ملازمة وهذا بحث ملازمات العقلية خاية الأمر أنه على أحد الأقوال تدخل صغرى لحجية الظهور إذا كانت على القول بأنها من الألفاظ تدخل هذه اللابدية أو هذه المقدمة صغرى لحجية الظهور نقول الصلاه واجبة شرعا والمقدمة واجبة شرعا ظاهرة نقول هكذا طول نقول وكل ظاهر حجة تصير صغرى لبعض الحجة كما قد تدخل صغرى لحجية العاقل وعلى القول الآخر تتمحض في الدخول صغرى لحجية العاقل سيدنا الجليل في كتابك هناك داخل المثال حجية العقل شنو المثال داخل اثنين شنو؟ أحسن لا مثال الثاني اللي بعد أحسن. أحسن وجوب ذي المقدمة شرعا يلزم عقلا وجوب مقدمة هذه الصغرى ثم نقول وكل ما وجبه وكل ما وجب عقلا وجب شرعا نقول هكذا إذا قلنا هكذا فتصير المقدمة صغرى لمباحث العاقل لا لحجية الظهور شفوا قالت وعلى القول الآخر تتمحض في الدخول صغرى لحجية العاقل بعد مباحث ظهور ما معدنا لأن نقول إذا وجب المقدم وجبت المقدمة شرعا يلزمه واللزوم وعدم اللزوم بحث عقلي يلزم عقلا وجوب مقدمته شرعا واضح يصير بعد وكل يصير بعد بحث عقلي والجامع بينهما هو جعلها صغرى لحجيه العقل هذا الجامع بين الامرين فندخله في بحث الملازمات العقليه وصلى الله على محمد وآله الطاهرين